تموجت حياه بيد السماء تقدم بهيم كثير النقاط فأنتم أضى ثم لنا الملتقى فيا غيم جد وانتفذ بالعطاء فيا غيم جد وانتفض بالعطاء تموجت حياه السماء في للنقاء فانتم اضطتم لما الملتقى فيا غيم جد وانتفض للقاء فيا غيم جد وانتفض للقاء رب الاخوات طوق النجا اهل اجل نزيد انتنا ونحيى بوصلك باللوره تشع انتظاما بها كبريا إذا ما كسان الضياء بصبح غدونا بدورا نتيه صفا ويركوض منا جميل الأمان ويغفو بعيدا دوار السماء ويغفو بعيدا دوار السماء سماكة من كثير النقا فأنتم أضعتم لنا الملتقا فيا غيم جد وانت فضل العطا فيا غيم جد وانت فضل العطا فيا, فيا صحبتي والإخاء مشيدي فشد الوثاق لنحي الرخا وكون بارتوى قلوب كناقش الغيوم تنامت وفي إثرها الغريث يهمي سقا فيارب بارك لقاءاتنا وازد حين نعسو بشط الوفا تموج التحايا بجهد السماك يقدم بهين ثير النقاب فأنتم أضقمتم لنا الملتقى في وي وج وانتفض